بسم الله الرحمن الرحيم الفلام ميمرا تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع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 وَفيِي الأرضقِطَ متَجابِاتُ وَجََّاتُم مِْ عن بِ وَذَُّ وَنخِلُ ص وَنُ وَغيصٍ وَزُرُوعٌ وَنَخِيلٌ صِنوَانٌ وَغَيْرُ صِنوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ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 وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنْ مَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَضْنَى وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أثر القول ومن جهر بِهِ ومن هو مستخف بالليل ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنسبة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 سَلامَ رَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ سِقَاقًا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ ويرسل الصواعق فيصيب بِهَا من يشاء وهم يجابلون في الله وهو شديد المحار له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْعُذُومِ وَالْأَصْفَادِ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَتَتَّخَذُونَ مِن دُونِهِ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 قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الواحد الْقَهَّارُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاhtَمَلَتِ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ جِذْوَة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 وَالَّذِينَ يُصَلُّونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَيُوصِيكُمْ فِيهِمْ وَيَخْشَوْنَ ربهم ويخافون, رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا فِي الْأَذَى وَأَطَاعُوا رَبَّهُمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا وَأَفَقُ مِ م رزَقُناهُ صِو وَعَانةَ وَدرَأُونَ بالِالحسَنةِ السئة وَدْرَأُونَ بالالحزَنَة السََّ سَأول إِكَ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 والَّذين يَم قُبُونَ حْد اللهَّهِ مِنْ بَعْدمِ سَطِهِ وَيَطقَونَماَا أَمَ اللهَّهُ بِه أي يصَل وَيقَطَرونماَا أَمَرَ اللهَّ غُبِهِ أي يُصَلَ وَيُفْتِدونَ فِي الأوْضئُلائِكَ لَهُم لاأَننَّه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 الذين امنوا وعملوا الصالحات قوبى لهم وبالهم وحسن مآب كذلك ارسلناك في امه قد خلص من قبلها امم لتتلو عليهم لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك وهم يكفرون بالرحمن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 فلو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أَوْ تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاب ولقد استهزئ برسل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 ولعذاب الآخرة أشق وما لَهُم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين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 وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ بِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِنَّ لَنَا لَنَكْبَعُ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّنَّكَ